ثمنا عما بسعيها راضية في جنة عادية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب وشخوته وزرابيومبثوثه أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف مفيعة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لا أذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما توالى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلياهم ثم إن علينا حسابهم